نَفَعَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً كَيْ لَا يكون دولة بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ منكم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 الفقراء والمهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون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 وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا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 لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه الا في قرى محصنه او من وراء جدر باؤهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى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 اصحاب الجنه هم الفائزون لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله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 الملك, الملك القدوس السلام هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز العزيز الجبار المتكبر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 Hu huwa al